تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخنكم جنات تجري من تحتها الأنهار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 يأَّهَا النَّذينَ آممَلوا كُن أَ صَارَ اللهَّ كَمَاقالَالَ عسَمِن مَرِّيَمْ كماَمَا قَالَ سَمِن مَرِّيَم للِْحَوارينَ مَنْ أَوصَار إلَ الله قَالَ الحَوَارونَ نَحْنُ أَ صَر اللهَّ فَآمَنَ الطَّائِفَ فَآمَنَ الطائفة